بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعون إلى مغفرة من ربيكم وجن. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدتت للمتقين الَّذِينَ ينفقون في سَبِيلِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة Dla ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولا For Ha <laughs> wa la